أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو ما كان ميتاً فحيلاً وجعلنا له وجعلنا له أورياً يمشي بني في الناس كمن كمنةً وفي الضمائر ليس لخالد منها. كذالك زليل من الكافرين ما كانوا يعمرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرم يأمرون فيها، وما يأمرون إلا بأم حسن، وما يشرون. وإذا جاءهم آيتهم قالوا، قالوا نؤمن حتى نؤمن ما أعطينا رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رساله سيسيم الذين اجرموا صرام من عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله من يهديه ام صدره يشرح صدره للاذناء ومن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره, صدره للاسلام ومن يرد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجاه يجعل صدره طيّقًا حرجًا طيّقًا حرجًا كأنما كأنما يصعد بالصلّاة كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيمًا. قد فصلن الآيات لقوم يتذكرون نمدوا السلام عند ربهم، لم السلام لودعهم وهو وهو وليهم وهو ولي بما كانوا يعملون فما أشرف من أكرمه المول العظيم. وخصه بالتشريف والتعظيم وأدخله جنات